صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الذين امنوا قوموا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 ولكن بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نحن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا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 وَنُورِىَ مَبْنَاهُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ